يا رحيم يا عظيم يا غفور يا كريم أتغنى باسمك أتغنى ورضانك إلى هي أتمنى تغنى باسمك أتغنى ورضانك إلى Let the one مولا ما اولى يا الله على وان صلاتك يا لا ما من اما خير ان ينتق وان صلاتك من خير We